السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماعاشر الاحبه ساس لكبندي cha tatu cha hii siku ya leo ya kwanza ya daura eh kipindi hichi insha Allah Taala kutakuwa na muhadara امباؤ ندوا مشو كسيكو هي اليوم. نا محاضره يني اتكون موضوعي yake ni mas'ala ya as-sukut was-samt fi mizan ash-sharia. Yani fadluhu fadluhu manzilaya kwa sababu limi ni kiungo hatari sana sana bali imekuja kwenye hadithi kwamba mtume alayhi salatu wassalam asemwa kwamba fichu katika vitu vingi vya kumtia watu moto ni lisani ajaa fi hadith akthar ma yadkhilu alnas an nar al farju wal famu kitu kitawaingiza نا يعني ليمي وفي حديث أنس كلما يسبح الانسان فان الاعضاء تكفر اللسان كله كلسي كما دام ميلهك حديث يسمع الاعضاء تكفر اللسان تقول لللسان انما نحن بك إن استقمت استقمنا wa ina iwajajna hivi ndio ulimi kila siku wa wazungumza na e, viungo vya mwanadamu wazungumza na ulimi wamwambie ulimi sisi bwana ni kwa sababu wewe eh, sisi tumefungwa na wewe ulimi wewe ukinyoroka ukiongokea na sisi mwili mzima utaongokea na wewe ukiteleza na sisi mwili mzima atateleza shufaa ahamia hapo wadudu kiungo kidogo laini lakini fihi mafi fihi mafi walillahilhamd fi sharia nusus kithira takala musu samt mata yasmuta alinsan ahamia inshallah haya tateskia kwenye kipindi hichi na tachozungumzia mhadhara huu na khona abu ayman muhammad bin salim bin awad ni mmoja katika ndugu zetu ambaye بعد anaendeleza masomo hajamaliza tumeona tumkaribishe na yeye kwenye majali ya khairi kama hii achangie na chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia yeye bila takalluf mata yassara mimma babat wa hafiz falyatafaddal mashkuran majoora na tusikilize kwa makini thumma baada واضح غير واضح نو ترتيبه ميمكنه تواصله بكره باذن الله تعالى نعم تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعاذنا الله واياكم من النار ايها الاحبه معاشر طلبة العلم وعموم المسلمين نيخيرك وكوسنيك ketika vikao kama hivi vikao قال kwamba ndani yake muna qala Allah qala ar-rasul wa qala as-sahaba radhiyallahu anhum wa ardhahum na kama anavabashiria mtume sallallahu alayhi wa يَتْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِيمَنْ عِندَهُ أَوْ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ وذكرهم الله في من تَكُسَّنِي كَوَتْ كَتِكَ نُومًا بِمِنْ نَوْمِ مَغْنُونِ مَنْ يَنْعَمُ بِذَا اللَّهِ تبارك وتعالى wa kusoma Qur'an na kusomeshana Qur'an na ahadithi al-Mustafa alayhi salatu wa salam sipakuwa utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala utawatermkia wao na vile vile watafunikwa na mabawa za malaika kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kujivunia kwa malaika wake جيو يا wale waje wake waliokusanyika katika vikao kama vile falillah daru talabati alilm wa hakaza umum almuslimin alladhina yatafarghuna limithl hadhihi almajalis at-tayyibah bainama wengine sahi wako kwenye ma na wengine wako kwenye لكن mbalimbali lakini Allah akakuwafikia wewe kuhudhuria vikao vya kielimu kama hivi fahadhihi bishara طيب معاشره المسلمين صراحه وحقيقة سيكوpendelea kuongelea وهذا أقوله حقا لا تواضعا ولا تملقا لكم معاذ الله سبابو وقو وليم زت او وليم وتو ونا مشيخ زت ونا ما استاذي وتو ambao قاموا وليكون حق زائد واو كونونيا لكن كما قيل احيانا سهلا اذا تقدم المفضول على ماذا على الفاضل وإلا كانت هذه المحاضره كما تعلمون وهذه الكلمه لاخينا وأستاذنا ابي عيسى حفظه الله فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على تواضعه وتكرمه لنا بهذه الكلمه اخواني في الله انتم محمد عليه الصلاة والسلام امسسيت وانا الله سبحانه وتعالى كتابه كتاب تكفوا كصفه كبوا كبوا اكيومو دانييake صفاتو الاخلاق كما ليوسم الله سبحانه وتعالى قم بيني هش محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم كذلك متم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح اسمي بعثت لاتمم مكارم الأخلاق حقيقه نمتمليزونا الله سبحانه وتعالى كوجا ككمليشا tabia njema la ahamia al akhlaq ma kama mnavoelewa maashara talaba al ilm fadla za akhlaq ikafikiya haddi mtume kitu kimoja lao atashikamana nacho kisawa sawa basi kitamuingiza peponi nacho si lengine maasheri alihaba ala huwa alakhlaq alhasana na miongoni mwa tabia njema alizokuwa nazo mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa الصمت صفه يكا كمنا صفه يكنمذا معاشره الاحبه عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام وهكذا صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهكذا سلفنا الصالح بالي كما انهم يقولوا بعض يا علماء الله تعالى كان السلف ماذا كان السلف يتعلمون الصمت كما يتعلمون العلم ولikuwa hawa wema waliotangulia wakijifunza kunyamaza na kukaa kimya كما vile walivyokuwa wakijifunza kutafuta يا نعم اخواني في الله وصمت من الأدب ومن الأخلاق الحسنه نايم ثبوت ان لم تخن الذاكرة عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال تعلمت الأدب ومن الأدب إيش الصمت قال تعلمت الأدب 30 سنة ثم تعلمت العلم 20 سنه قومهيم واداب اخوان في الله وليؤتلي منانهم ومهمي وله اسلاف صالح قبل ان يكتفى ليليم علم يكشريا سنة كان يتعلم الأدب ثم بعد الأدب تعلم العلم وهكذا عن إمامنا امام دار الهجره ابي عبد الله مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه الله مماكه رحمه الله تعالى القى كم بشكليمبا انكممبيا نندا او كسوم ادابو مع قبل هاو جاسوم علمك لاهميه الاخلاق الحسنه معاشره العلم na miongoni أخلاق hizi akhlaq na في tabia njema ikhwanifillah ni adabu na tabia ya kukaa kimya ikhwanifillah kwa sababu kama mnavojua na mlivoelezwa katika utangulizi wa Sheikh Abu Isa hafidhahullah katika hadithi ya sahal ibn sa'd kwa kwamba hakuna vitu vilomtia mwanadamu katika moto isipokuwa vitu viwili ulimi wake na kadhalika vile vile tupu yake ulimi wake kutokamana na alghiba kusengenya na kadhalika annamima kunukuu maneno huku kupeleka kule kwa njia ya kufisidi na mengineo katika madhambi makubwa na madogo yanayotokamana na ulimi na lao kuwa mwanadamu angelitumia tabia ya kunyamaza na kukaa kimya angesalimika na kuwa mbali na haya maafa ambayo kwamba yatamdhuru kesho akhira wallahu almusta'an kadhalika tupu yake wal'iyadhu billah kutokamana na uzinifu kwa sababu ikhwani fillah maneno anayoyazungumza mwanadamu hayatoki katika hali tatu wakielezea maulama wetu rahimahumullah na kubainisha fadhila ya kunyamaza na fadla ya kukaa kimya na kutokuwa kimbele mbele wa kutaka kuongelea kila jambo linalotokea wasema maulama wetu maneno anayoyazungumza mwanadamu hayatoki katika hali tatu imma maneno yale yawe ni yaheri na hapa tatakaniwa mwanadamu na italingamana na ile hali na maelezo ya yale maneno huenda ikawa ni wajibu kwake yeye kuongelea kiwa maneno ni yaheri na uwenda ikawa ni jambo lenye kupendekezwa kuongea maneno yale kwa hiyo hali ya kwanza imma maneno yawe ni yaheri na hii khairi yeye weze ikakulazimu wewe kuiongelea kadhalika khair kama ile yaweza ikakupelekea wewe kuongea maneno kama yale kukawa ni mustahab kadhalika hali ya pili ikhwani fillah min ahwal al-kalam ni maneno ya shari au maneno ambayo kwamba hayakuhusu fahahuna yajibu alayka madha السكوت أن تسكت عن هذا الكلام الذي لا يعنيك لويو اونيامازي كوشiana na haya maneno mabaya maneno ya shari na maneno ambayo kwamba hayakuhusu na mtume wetu alayhi salatu wasallam achatueleza ya kwamba min husnil mar'i madha tarku ma katika mambo mazuri anayotakaniwa awe nayo mwanaadamu ni kuwa mbali na kuyaacha mambo yote ambayo kwamba hayamhusu yule mwanadamu kadhalika maashara alahabba imma maneno, awe hayajui ni kheri au ni shari kila akiyapima haelewi je ni haya maneno ناويذا كياونgeleya au nishari ninyamaze la yadri lian al kalam indehu ghayr wadhih faha huna kadhalika yajibu alayhi madha al sukut itamlazimu yeye na vile vile itapendekezu juu yake yeye anyamaze kama anavotuambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman wa dini yako itasalimika na kadhalika hishma yako itasalimika Allah subhanahu wa ta'ala kabla mtume wake alayhi salatu wasalam akituelezea ikhwani fillah umuhimu wa kunyamaza na umuhimu wa kumiliki ulimi wako na kadhalika wakati huo huo u khatari na u khatari wa kutomiliki ule wako qala rabbuna jalla wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib atid kalima yawti bal harfun wa harakatun kitu kichotote atakachokiongea mwanadamu basi lazima apime kutokana na yale au zile hali tatu tulizozieleza ikiwa niheri fatafadhal lakini biilm na ikiwa ni shari faskut bihilm na kadhalika ikiwa haujui عندك حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الله سبحانه وتعالى اتوليه مهم و وحفاظه نديمهت معاشر المسلمين لوقتي هو هو اختاري و كنت املك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حكونا كيتو شوكوت اتكacho kitamka منادامو ispokuwa ana malaika wawili raqib alladhi yuraqibuhu aqwalahu wa a'malahu wa af'alahu kadhalika atid hawa malaika wawili wenye kumtazama na kuwa na chonjo kadhalika na kuandika kila kalima anayitamka na matendo yafanya fal-amru 'azhim ikhwani fillah ولاجل هذا قال ربنا جل وعلا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل ان شخصيون ليه منسان ام أو او أو او مباح يوتها يانا نديكوا فاي لازم كل منسان انغاليه نا ابيغي issue malengo ni kwamba umewakusanya watu wakawa wanakusikiliza fatatakallam bima shi'ta yalo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala yote hayo yanayozungumza alayka hisabun wa hakadha alayka kitabun alkitabu وكلماتي والله المستعان نعم اخواني في الله كذلك امتمه صلى الله عليه واله وسلم اكبينيشا كما في البخار ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه كويلزيا نكبينيشا ومهم ومكنمذا او ومهم وكمك خير اkiwa اناه الى خير قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كما تمشي يا كوامرشا قال من كان يؤمن بالله يو يوت انا امميني الله تبارك وتعالى نسيكو يا مشو باسي نا ازغومزه خيري اكيوا انا خيري او ليصمت او فَلْيَقُل وَقَالَ فَلْيَصْمُت فعل ماذا مضارع مقرون بلام الأمر كوٌنشا وزيتو في الله وما زغممز تنوي يزغممز لازم oeنا حساب اخواني في الله خصوصا مدعوات بسبب لولोटे ونالولitamka فانت توقع عن الله سبحانه وتعالى وكيو امكaa kunye meza kaona wanafunzi na wanadamu wamekuzunguka fatadabbar wa taammal wanتبه annaka tuwaqqi' 'an Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim كوatanabahisha na kuwaelezea wale wanaomtilia saini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alalim alladhi وهذا wa yaqul anna hadha halal wa hadha haram wa hadhi sunna wa hadhi bid'a wa wewe unamzungumzia Allah tabaraka wa taala kwa sababu mwenye azimgu subhanahu wa taala hu almusharri' yeye ndiye alileta na kutuwekea hii sheria kwa mtume wake alayhi salatu wassalam kwa hiyo unapozungumzia dini ya Allah subhanahu wa taala ujue wewe unamwekea saini Allah tabaraka wa taala kwamba hivi ndivyo alivotueleza Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa Qur'an na sunna za bwana mtume alayhi salatu wassalam kwa hiyo maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yutaha ya ikhwani fillah ni vikokotezo ikiwa kweli wa muamini Allah tabaraka wa taala na waamini siku ya mwisho basi zungumza khairi au nyamaza قال الامام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله في كتابه التمهيد اسما وفي هذا الحديث آداب وسنننا ketika hi hadith ya abi hurairah allayuzgumziya mutuma alayhi salatu wa salam munan danyake adab na kadhalika munandani yake sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithi yanza mwanzo lakini sisi tumechukua mahali shahid mankana yu'minu billahi wal yawm al akhir falyaqul khayran aw liyasmut qala wa minha na miongoni mwa لزوم كل نكنyamaza ikhwani fillah kisha kaendelea na kubainisha ya kwamba jambo aula zaidi na jambo laheri zaidi ni wewe kuzungumza khairi fa'alla ladhalika faqala lian alkhayra wal kalam ala alkhayr ghanima wassukut salama thumma qala wal ghanima afضل min madha min kwa sababu utakapozungumza kheri hiyo ndiyo aula zaidi kwa sababu ni ghanima watu watafaidika na kabla ya watu utakuwa wewe mwenyewe umeinufaisha nafsi yako wallahu almusta'an na kunyamaza kuna usalama ndani yake kwa hiyo ikiwa hauna kheri na ndiyo jambo linalotangulizwa basi nenda katika jambo la pili ambalo kwamba نيو سلامه وهو اولى وهو اولى كذلك متم صلي الله عليه واله وسلم اكبينشا ومهمي وكنمذا نا خطر يكزغمز اخواني في الله بشرنا ونبهنا وعلمنا بقوله عليه الصلاة والسلام وهو أرحم لنا قال من سكت من صمت ايش يو قال العلماء اي من عن الشر نجا من آفات الدارين يويوته تكين يمازيه شر اتفنجي اتسلميكا و اتكون بالي Ukinyamaza utasalimika na mambo mengi sana. Utakuwa hauna maneno ya hapa na pale wala chokochoko choko, wala qila waqal. Wa antum anẓuru ikhwani fi llah. Khatari ya kutonyamaza na khatari ya kuzungumza kila mwanadamu analotaka kulizungumza. Sawa ni upande wa muamalat sawa sawa ni upande wa da'wa na wa kidini maafa yanakuwa upande huu na upande wa pili limadha kullu dhalika bisababi bisababil lisan na ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia muadh madha kuffa alayka esh kuffa alayka hadha kamshika ule ulimi kamwambia ufunge kama utaweza huu ulimi sababu ndiyo maafa ya kila janga duniani na kesho akhirah na s'alullah salama wa angalieni matatizo ikhwani filah mfano wa moja katika matatizo mingi ya matatizo mengi yanayotokezea katika nyanja za kidini na bil nyanja katika da'wa tamkuta yule haskizani na huyu na yule amempiga nyundo yule na huyu yomtokana yule wa hakadha fawda wa kullu dhalika bisabab madha wanaibiana pesa abadan ليش kullu dhalika bisababi al-lisan law amsaku لما حصلت هذه الأمور وهذا الفوضى والله المستعان الله سبحانه وتعالى اتوامبيه اخواني في الله في كتابه سوره العنكبوت الى او يننيوه wale watu wa kwa ملويت تبارك wetu tabaraka wa taala ni mwadilifu hawezi akawaeka sawa watu wawili ambao kwamba wako tofauti allah amelipinga hilo jambo katika swala la kielimu alaysa kadhalik fanafa rabbuna jalla wa ala an yusawi bayna alalim wa waljahl فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فايو الله سبحانه وتعالى اتوامبيا في سوره العنكبوت الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن من قبلهم ما السبب وما النتيجه فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ايوه الله سبحانه وتعالى أنا بوتaka kuwabainisha wale watu wa kweli huleta fitna ndani yake wa ila kila mmoja atakwambia ana salafi wa ana ala manhaji ahli sunnah wal kwa faida kwa wa wa wa kweili, wa wale waja wake ili wapambauke wale wa kweli na wadidimie wale wale waongo wallahu almusta'an kwa nini nimetaja nukta hii ikhwani fillah kwa ajili ya faida muhimu ambayo kwamba naomba tuwe makini sana wabil-akhas ikhwani talabatu alilm Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwambiya ya kwamba huleta fitna kwa ajili ya kwa ajili ya wapambauke wale wa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala min al-mu'minin wal-muttaqin na kadhalika wapambauke wale wa ongo alladhina yatasallaqun bidin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamka فتنه يوت ايخواني في الله انا بوتوكيزا معاشره طلاب العلم نهي ان مناسبه مع موضوعيت يا كحفاضه نديميت فتنه يوت ان بوتوكيزا تنحل ثلاثه معاشره طلاب العلم حاليا قناه اخواني في الله الذي كما اوتو امبيا ونا فيونيت و الله وحفظ الله من بقي منهم السكوت وعدم التقدم على العلماء نكنمذا na kuoto kutoa tangulia wale maulama wetu. Qadhia yoyote, Nazila yoyote, fitna yoyote inapotokezea mimi na wewe na wenzetu katika wale talabatu alilm asghar, mwanadhi yajibu alaina as Kwa ajili gani tuhifadhi ule undugu wetu na vile vile ihifadhike da'wa yetu. مود وakuwa علماؤنا لم لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تتكلم وتتقدم على العلماء مع علماء الله سبحانه وتعالى امرتوامرنا سنس ترهقوا وإذا جاءهم امر الايه أو الخوف اذاع به ولو ردوه الى الرسول wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ndam kwa hii hali ya kwanza tulipo ikhalifu ikhwani fi fillah kwa kuto hifadhi ndimi zetu na kuwatangulia wale maulama ndo hizi fujo mnazoziona katika da'wa yetu wallahu almusta'an kwa hiyo هل يجوز لنا أن نتقدم على العلماء وهم لم يتكلموا في أي قضية الجواب إيش الجواب لا يجوز نهيا باذن الله سينشكى يا كووازي نا شيخنا ابو عيسى لم يكن يقسمش واللله الحمد والمنه لكن من باب قول ربنا جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهكذا كما قيل ما تكرر taqarrar chochote kina hukariri na kuthibiti katika mioyo ya wanadamu kwa angalieni nukta ya kwanza na hali ya kwanza pindi tulipo tulipowakhalifu maulama wetu kwa kutohifadhi ndimi zetu ndipo pale tulipo tulipoporomokea na kutumbukia katika yale mashimo ya, ya faudha wallahu almusta'an حالي في الله لا يجوز لك ان تتاخر عن العلماء حينما تكلموا مع علماء ومدرسوا قضيه فلان وميسوم فتنه فلان وكتوك وان ويت رحمهم الله وحفظهم الله نحكم موجه لا يجوز لك أن تتأخر عنهم اي يجوز كوكو ووي ونيما نسمي ميمي نيكومبالي نافتنا انما العلماء نا في ماذا هم في الفتنه والعياذ بالله ان تبارك وتعالى امر توامرش سي توفاته علماء فايو ما هي اخواني في الله Usimtangulie au tusiwatangulie wanavionye wetu ikhwani fillah endapo hawajaongea katika qadhia yoyote au fitna yoyote. Kwa sababu wao wana kubwa na dini ya Allah kuliko mimi na wewe. Haiwezekani mimi na wewe tukawa na eti kuliko maulama wetu. Adha yumkin Sheikhona Ba'isa? La yumkin. Ma yumkin hapo. Kadhalika huwezi ukawa na ukasema wataka kuisalimisha nafsi yako na kuwa mbali na fitna kwa kuepukana na maulama pindi wanapoongea ikhwani fillah hali ya tatu na ndiyo hali hassasa tunawotumbukia kila inapotokezea fitna Wasababu dhalika ikhwani fillah huwa ujahulu la ghaira sababu ya sisi kutopokea na kudidimia katika hii hali ya tatu ni ujinga wala hakuna sababu yoyote ile nyingine ni hali gani ikhwani fi hali ya kwanza maulama wote wamenyamaza hali ya pili maulama wote wameongea hali ya tatu maulama wako kushoto na kulia هاه واسما هذي نا wale wengine wasema wasema hivi ha huna almashakil walmashakil intabhu laysa min ulama'ina hafidhahumullah almashakil minna ma'ashira talabat alilm katika hii hali ya tatu نيتو سي معاشره طلاب العلم ولا هولاوميكي علماء wet ni hali kama mlivoskia qadhia fulani au fitna fulani wana vioni weto wakasema hivi na wale wengine wakasema vile ha huna يقول علماءنا في هذه الحالة الثالثه يجب انظروا إلى هذه الكلمه قالوا يجب يعني يتعين على طلاب العلم أن يدرسوا أقوال العلماء ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بماذا بقول العالم الذي يدعمه الدليل katika hii hali ikhwani fillah ukiwa ni talibul ilm mtemyiz unawezo wa kufatilia mambo asema maulama wetu katika hii hali ya tatu ni wewe uangalie aqwal zawale wanavioni wetu rahimahumullah wa hifdh Allah man bqiya minhum takapoangalia yale maneno yao ujikurubishe kwa Mola wako madha taqarrab ila Allah lian hadhihi al-umur dinia wa hiya ibada su shabiki ikhwani fillah kwamba hapa tuna Manchester na pale tuna Arsenal hakuna ushabiki hadha din wa sawfa tusal وهذه عباده اخواني في الله. حقنا وشابيكي دنياك. فلازم اجي وعختارنا ومهمو هيا مambo اخواني في الله. دوما انا ukiangalia ibara za wanavioni wetu ibara daqiqa jidan qalu yajibu yamlazimu mwanafunzi. Bimaana sio ukae tu useme mimi niko hivi au niko bila qalu yajibu angalie maneno ya maulama ثم يتقرب إلى الله بقول ذلك العالم الذي يدعمه الدليل ان اغاليه قولي يا يله منحووني قولي انهيىه لماذا لان علماءنا رحمهم الله هم الذين علمونا ان نربي انفسنا باتباع الدليل قال امامنا ابو عبد الله امام دار الهجره مالك ابن أنس قال ماذا كل يؤخذ من قوله وايش ويرد إلا صاحب هذا القبر أي النبي عليه الصلاة والسلام كل من ادم اسي يكون متومه بمعنى كنزيه ابو بكر رضي الله عنه ام طكوا له وتكاوكوا سيك يوم القيامه ketika wote ni wenye kukosea na kupatia kullu haula liana al man minhum hum al anbiya alayhim as-salatu was-salam kwa hiyo ndio maana tukalazimishwa tuangalie maneno ya maulama wetu yanayo supportiwa na nini na dalil ikhwan fi llah kwa hiyo angalia ni wa kunyamaza katika majal tafauti tafauti نبل احص قضايا حساسه زفتا اخواني في الله ولهذا قال نبينا من صمت ايش من صمت نجا يوتي يو تكين مزي شر نمامو انهيييييييهي يحص ييه نجا من آفات الدارين اتسليم اتسلميكا كوتوكانا ومافه يا دنيا ولا كشو اخيره مافه يا دنيا الله سبحانه وتعالى اككputia ابتلا كلا نyama za maulama بالله وانتم تعلمون ماذا قال علماؤنا ان اللحوم العلماء مسمومه نyama za maulama ni sumu nyama za maulama ni sumu قبل حجا جيبغا كبار وكامونغليا هوي يولي تفكر هذا القول ان لحوم العلماء مسمومه لكن لو قد تكون بعض ياواطوا هاونا خبري فلان مپزي منا تشونه مكبو لكن ييتوا او فلان تعبان شيخنا صالح السحيمي تعبان شيخنا محمد بن هادي المدخلي مسكين وهكذا فهذه الكلمات خطيرة اخواني في الله لازم تجبم بنصفه كما هي ali yuqwanayo mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ndio maana ukisoma sira ماذا نرى في كتبهم أو في تراجمهم كانوا قليل الكلام أو كانوا قليل الكلام ولكوا maneno yao ni machache mno mumkin tuaddu kalamuhum lakini a'maluhum kanat يالikuwa matendo yao ni في الله fillah na maneno yao maneno yao yakawa ni machache na وتعالى maana Allah subhanahu wa ta'ala akayatilia baraka maneno ya maulama wetu waliotangulia wali ajli hadha qala ba'dhuhum kalam salafina ssalih qalil walakin albaraka fihi eish adhim wa kathir qali النجدي رحمه الله ketika utangulizi wake walqawaid alarba' maneno mafupi sana pengine hayamalize hata mistari mitano lakini angalia nukat wa fawaid wa faraid wa masaa'il ilmiah almawjudah fi tilka almuqaddimah allati hiya ibara an tawti'a wa tamhid maneno machache sana alafu njoje waangalie maneno yetu تَغْنِيْنِ هَذِهِ التَّحَاضِرَ الْمُؤْجَةَ أَوْ مِئَوِلِ كُعَلِيزَ يَلِ مَنَنُو يَمَأُلَمَا وَتُ وَلِيَجْلِ هَذَا قَالُوا كَانَ كَلَامُ عُلَمَائِنَا الْقُدَامَى قَلِيلٌ وَلَكِنَّ الْبَرَكَةَ وَالْفَائِدَةَ فِيهِ عَظِيمٌ وَكَثِيرٌ وَكَلَامُ الْخَلَفِ كَثِيرٌ وَالْبَرَكَةُ قَلِيلٌ وَالْفَائِدَةُ قَلِيلٌ كذلك نعم ko hiyo ni lazima maashara talaba alilm tujipambe na hii sifa na nafikiri ishawahi kutolewa hotuba hapa katika huu msikiti wa alkhayrat na Sheikh wetu Abu Isa hafidhahullah kila kitu ikhwani fillah kina sababu au kina wasail ambao kwamba na kukusaidia wewe kufikia malengo kama yale. Kwa mfano, ukitaka kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna nyenzo tofauti tofauti. Kama vile kuwa karibu na watu wema na vile vile kuhudhuria vikao kama hivi vya kielimu. Kadhalik zekara ulama'una rahimahumullah Ta'ala ان من أعظم الوسائل التي تعين الإنسان على هذه الصفه الجليله مiongoni mawasaail ambazo kwamba zitmsaidia huyu mwanadamu na kulazimiana na sifa ya kunyamaza qalu rahimahumullah alqira'ah في تراجم سلفنا الصالح لمنادامو kuangalia na kusoma siira na tareekh na historia ya wale wema walio tangulia soma vipi walikuwa salaf ili كيف كانوا في معاملتهم وكيف كانوا في الأخلاق وكيف كانوا في الاداب حتى تقتدي بماذا بهاؤلئ السلف الصالح فهو واحد من في الله ambao kwamba zitamsaidia طالب العلم خصوصا وكذلك المسلم وته كجملا ني واو kusoma tarikh ya salaf al-salih nando ma na wataona al-Imam az-Zahabi rahimahullah namazingatio yanopatikaniwa katika zile historia na biography za hawa salafuna salih akatunga kitabu chake kikubwa kabisa takriban mijladd zaidi ya 20 wa huwa siyar a'lam alnubala fawaid wa 'ibar takakujua namna vile walivyosubiri katika talabul ilm nenda من شده الصبر يقولون شرب بوله مرتين ولسبيري بعضي yao na hivi ndio fawaid ikhwani fillah yakusoma tarehe zama ulama wetu ukiona historia soma vipi walikuwa aslafus salih katika adab na akhlaq na miongoni muakhlaq zao vipi walikuwa wakinyamaza na vipi walikuwa na subra katika paka baadhi yao wakanywa mikojo yao mara mbili kwa ajili ya kusubiri kutafuta ilmu Naam, ikhwani fi Allah wa hakadha bala daman, akthar min marra limadha li ajli hadha alilm alshar'i ambayo kwamba leo sisi tuapata kwa uwepesi kabisa na uzito uko kwetu sisi ambapo kwamba ni kutuhudhuria katika hivi vikao vya kielimu lakini wao كانوا na wakitoka katika miji yao na kuwacha wake zao biashara zao mali zao watoto wao li madha hadith au hadithain fa una salasil khalika an hadith salasil wataka wataknahu ipo wataka hadith ipo takamustalah ipo tauhid fiqh zoteh zozip na bado Bia, ikhwani ikhwanifillah fa kuna umuhimu mkubwa ikhwani ikhwanifillah kusoma sira za wanavyoni wetu ili kufahamu namna walivyokuwa kuhusiana na tabia kama hii ya kunyamaza alimamu ahmad rahimahu baadhi yao wakimnuku wanafunzi wake na vile vile wale معرفكي زككنا قرانا وكنا زملاء وكنا نسما هوندت كاسافري مسافه مرفه ولا يتكلم أحمد بكلمة واحدة هوندت كاونا سفاري ndef نا الامام احمد ولا ماذا ولا كلمة ولاجل هذا كانت له هيبه عليه رحمه الله wa الله anna وعن المسلمين خير khairal jazaa bima qaddamahu fi hadha ad-deen bi thabatihi wa sabrihi wa ilmihi naam ikhwani fillah kadhalika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatusaidia na sifa na kutotumbukia katika janga la kukosea na kuporomoka kwa kutumia huu ulimi ambao kwamba ni kiungo hatari sana kama mlivyosikia katika mukaddima kila asubuhi viungo vya mwanadamu huviambia huviambia ulimi chunga na uwe chonjo na utanabahi ukiteleza sisi tuko tuko nyuma yako ukikaa sawa sawa na sisi vile vile tutakuwa tuko sawa sawa <coughs> na ikhwani fillah wanabioni watuambia katika kueleza hatari ya ulimi inapotoka halifanyaje haliregei. kwa hiyo kabla haujalitoa lipime na ulifanyie mahesabu Je ni laheri? Je lina natija? Je nikilizungumza litaleta manufaa? Kwa sababu loloto utakalo likiwa na manufaa na likasikika utapata kheri na vile vile thawabu za wale watakao sikiliza kheri kama ile. Na kadhalika likiwa ni baya na likishatoka halifa haliregei tena. Utabeba madhambi yako نماذم والعياذ بالله يا والوته واتكوسكيا هذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وتوبeba yako peki yako أبدا ما داموا ومتumia علمي واكاوطوشا na kuwapoteza watu wakafuate yale maneno yako utabeba ya kwako na utabeba ya wale uliowalingania katika ule upotofu wal'iadh billah angalia sasa haya madhambi yote sababu yake madha al -lisan. yote haya sababu yake al-lisan ndio maana sababu nyingine waliotuambia maulama ni kwamba mwanaadamu jambo litakalomsaidia yeye kuhifadhi ulimi wake na kulazimiana na sifa ya kunyamaza ni aliangalie lile neno aakiba yake mshoo wake ni upi ikiwa kuna khairi kuna fadhila kuna manufaa ya dini au kidunia falivaasili bilkalam na ikiwa kuna sharri au hakuna manufaa basi vile vile afanyaje awache kuongea yale maneno na si lazima yawe قال بعض علماءنا حتى الكلام المباح منن وهو kwamba niya mubah baadhi maulama wetu wasema al afdal an yatraka al insan hadha al kalam al mubah limadha lian hadha al kalam al mubah sayajuruka ila madha ila al batil wa ila al sharr wal a'yad yoo ya yale maneno ya mubah yatakupelekea ya wewe kuanguka katika maneno ya batil na maneno ambayo kwamba hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala kama mlivyosikia ikhwani fillah kwamba lazima tuwe na hesabu kali kama navotuambiya Allah subhanahu wa ta'ala la hayata liman la hayata liman tunadi ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi رقيب عديد نمونب الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون احسنه وأن ينفعنا بهذه الكلمه المتكلم أولا ثم السامعون وإن كان من حق فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى وإن كان من باطل أو من خطا فهذا من تقصيرنا وهكذا من الشيطان الرجيم وربنا جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام برئان من هذا الخطأ وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا